والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشرك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات بك السماوات وانت تشل الكون يا حامل القران يا حامل القران, يا حامل القرآن, يا حامل القرآن